غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة وليه اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها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 لا إله إلا هو فأنا توفكون يكذب يكذبوك فقد كذبت أرسل من قبلك وإلى الله ترجع لأمور يا أيها الناس إن يا أيها الناس إن وعد الله حق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 فما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير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 والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذو فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج ومن كل تاكلون لحما قريا وتستخرجون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 كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله, ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم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 لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربان إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير الله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 لا يستوي لعنى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور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 أتهم رسله بالبينات وبالزبر وبالكتاب المدير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فأخرجنا به ثمار سم مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفن الوانها وغراب بسود ومن الناس والدعوان ميولانهم مختلفن الوانو كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وآقام الصلاة وآقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرزوعلى نيتين يرجون يا رجول تجار الله تبون يوفيه أجورهم ويزيدهم من خضره إنه غفور شكور الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها, يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا لنا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نظوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى, عليهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 أَمَن صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَحْمِلُ أَوَلَمْ نُمِرَّكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِمْ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فذوقوا, فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني, أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمَّا تِينَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بينات مِنْهُ بَلِ يَعْدُوُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إلا برورا الله الله يمسك السماوات والأرض تزول ولئن زالت إنمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكون لا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 فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا اولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا وَكَانُوا أشد مِنْهُمْ قُوَّةً وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في لغ إنه كان عليما قديرا ولو يواخذ الله ناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب ما ترك على ظهرها من ذنب ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بَصِيرًا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ نستعين اهدن الصِّرَاطَ المستقيم صِرَاطَ الذين أَنْعَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أعبدوا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم انا نحمدك ونستعين بك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك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 وإليك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الأمن والأمان لك الحمد على الصيام والقيام اللهم لك الحمد إذا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما وأبدا اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك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 اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا ولا تجعل طأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا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 وجعي الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك و وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بلو عبيدك بلو امائك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته على أحد من خلقك أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرخى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفع النار اللهم اعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين اللهم انا نسألك مساله المسكين ونبتهل اليك ابتهال الخاضع الدليل وندعوك دعاء الخائف الوجل دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك انفه وفاضت لك عيناه اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار، اللهم إن لك في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، اللهم جعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا شقيا ولا محرما. يا رب العالمين بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم يا منان اللهم يا منان اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يا رب العالمين اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناد والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البأث والنشور يا عزيز يا غفور اللهم انا نشكو اليك حال اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن والعراق وفي بورما وفي جميع بلاد المسلمين اللهم انصر اخواننا في كل مكان اللهم انزل عليهم رحماتك اللهم فرج عنهم يا منان يا قوي يا قهار يا منتقم يا جبار عليك بالطغاة الظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم كما أظهرت عليهم رحمتك وحلمك اللهم فأنزل عليهم غضبك ورجسك وعقابك يا جبار السماوات والأرض يا قوي يا قهار اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم أيدهم بتأييدك اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ارحم موتاهم وعاف مبتلاهم اللهم اشف جرحاهم اللهم فك اسراهم ورد عليهم غائبهم اللهم اكفهم شرارهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا همّا إلا فرجته اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا سيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا هديته ولا عقيما إلا ذريه صالحة رزقته ولا تائبا إلا قبلته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا فيته ولا ساحرا إلا أظهرت سحرا ولا ساحرا إلا خذلته ولا سحرا إلا ابطلته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها وأعنتنا عليها يا رحمن يا رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، الله.